الوحدة الرابعة أسرتي وبيتي الدرس الثالث بيتي واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك غرفة النوم غرفة الجلوس صالة مطبخ دورة المياه مرحاض حمام مدخل غرفة الأطفال